هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عنيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وهو عنيم بذات السدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقونهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 من ذا الذي يقرد الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا دُرُوْنَا نَقْدَ بِاسْمِ النُّورِكُمْ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 قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الورور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَنَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُنُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها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 والله لا يحب كل مختان فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد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 وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مهتد وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى أَثَالِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بَنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلَ اللَّهَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلاين من رحمته ياتيكم كفلاين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم